بسم الله الرحمن الرحيم 112. <تصفيق> إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة 114. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 في جنات النعيم 112. من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مربونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان 112. بأكواب وأباريق وكأس من معين 113. لا يصدعون عنها ولا ينزفون 114. وباكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون بَحْرٌ عَيْن كَأَمْثَالِ اللّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا 111. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 112. في سدر مخبود 113. وطلح منبود 114. وظل ممدود وماء مسكوب كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 116. وفرش مرسوعة 117. إنا أنشأناهن إن شاء 118. أترابا لأصحاب اليمين 112. من الأولين 113. من الآخرين 114. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم 116. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ أَوَأَبَى أُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ 111. لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 112. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون 113. لآكلون من شجر من زقوه 114. 112. فشاربون عليه من الحميم 113. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 115. نحن خلقناكم فلولا تصدقون 116. أفرأيتم ما تمنون 112. تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 114. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون 112. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون 113. أفرأيتم ما تحرثون 114. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 111. لو نشاء لجعلناه فطاما فظلتم تفكهون 112. <تصفيق> إنا لمغرمون 113. بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون <تصفيق> 111. أسلتمه من المزن أم نحن المنزلون لو نساء جعلناه أجاجا فلولا تسكرون 113. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم سَتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بَلْ أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ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 العالمين أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنُونَ وَتَجَاعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا لَئِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجُعُونَهَا فَأَمَّا فأما إن كان من المقربين 113. فروح وريحان وجنة نعيم كَانَ وأما إن كان من أصحاب اليمين 112. فسلام لك من أصحاب اليمين 113. وأما إن كان من المكذبين الضالين 114. فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين Fasab-bih bismi Rabbika